وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُوكُمْهَا فَیُحْقِرُكُمُ التَّبَخُّلُ وَیُخْرِجَ اللَّهُ عَنكُمْ غِنَاهَا أَأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تدعون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 والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِا فَتحْنا لككَ فَح مُبين لَقْفِر وَلَكَ اللهَّهُ ما تقَمَ مِن ظَم بِكَ وماَا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ والمشركين والمشركين اللَّن نَّبِلَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْء عَلَيْهِم دَائِرَةُ السُّوء وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَأَعَدَّ لهم جهنم مَا وَسَآءَ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا لِلتُؤْمِنُوا بالِاللههِ وَرَسُول وَتُعَزِرُ وَتُمَِّرُوه وَتُسَبِّحُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةَ وَأَصلَ إِ الذي نَ يُبعونَكَ إِ ماَا يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن يَنكثْ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسياتيه اجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بالسانتهم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 قَالُوا رَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنًّا انْتُمْ ظَنَنْتُمْ السَّوْءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا فإِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ, ويعذب من يشاء كان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله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 فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا تَبَدَّلُ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما